مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ نُؤَخِّرْ لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ عَدَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ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 كُلًا مِّنْ ذَٰلِكَ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِن عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ أُربُّكَ مَحْظُورًا أَنفُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَنَ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا لَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدُوا مَذْمُومًا مَّخْذُولًا وَقَضَى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 وَفِي ظِلِّهِمَا جَنَّ حُزْلٌ مِّنَ الرَّحْمَةِ وَقُرَّبَ الرَّحْمَٰنُ هُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَّبُّكُم أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ اِن تَكُونوا صالِحين فإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابين غَفُوراً وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا